الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وهدانا بفضله إ ل ى خير ش ر ع ة و أ ف ض ل منهجه ا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ه وأشهد إله وحده له وأشهد عبده ورسوله وصفيه و أن أن شريك محمد من خلقه ح ي ب ب اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آ ل ه وصحبه ومن سار على هديه إ ل ى يوم الدين اما بعد ف أ ه ل ا ومرحبا بكم في لخائن متجدد حول كتاب الله وما يتعلق به من علوم وهل سويا أعجالة نتذكر ما تكلمنا فيه في اللقاء السابق فقلنا أ ن ما نزل به أ م ي ن الوحي جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ي ن اولهما ا ل ق ر آ ن الكريم فقد نزل أ م ي ن الوحي جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ق ر آ ن بلفظه ومعناه دون أ ن يكون له تدخل فيه فهو كلام الله وحده ولذلك نسبه الله عز وجل إ ل ي ه في قوله تعالى و إ ن أ ح د من المشركين استجارك ف أ ج ر ه حتى يسمع كلام الله وقال سبحانه و إ ن ك لتلقى ا ل ق ر آ ن من لدن حكيم علي و أ ي ض ا ما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيه إ ل ا أ ن ه تلقاه من أ م ي ن الوحي جبريل ففهمه و وعاه و طبق أ ح ك ا م ه و بلغه كما أ م ر ه الله عز و جل يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالتك و قلنا أ ن الفتره وقلنا القسم الثاني أ ي ض ا ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة فقد ورد أ ن أ م ي ن الوحي جبريل عليه السلام نزل ب ا ل س ن ة كما نزل ب ا ل ق ر آ ن إ ل ا أ ن ه هناك فرق ف ا ل ق ر آ ن كما قلنا لفظه, لفظه ومعناه من عند الله إ ل ا أ ن ا ل س ن ة معناها من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بينا ا ل ف ت ر ة التي نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا أ ن م د ة الوحي أ و م د ة نزول الوحي على خلاف بين العلماء عشرين س ن ة أ و ثلاثه وعشرين او خمسه وعشرين وقلنا أ ن منشا الخلاف بين العلماء في تحديد ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة التي أ ق ا م ه ا النبي صلى الله عليه وسلم من وقت البعث ا ل ن ب و ي ة إ ل ى ا ل ه ج ر ة فمنهم من قال أ ن ا ل ف ت ر ة عشر سنين ومن قال بهذا فقد أ ج ز م أ ن ف ت ر ة نزول الوحي كانت عشر سنه ي ن ن اتفاقا بلا خلال م من مكثها مكة أن النبي قال الفترة التي فترة في مكة كانت ث ل ا ش ر سنه وعلى هذا ف م د ة نزول الوحي عندهم ثلاثه وعشرين سنه ة وعلى ا فمدة ن والراي ل و و ح ي ا ل الراجح أ و ما عليه ا ل أ ك ث ر و ن والله أ ع ل م أ ن ه ا ث ل ا ث ة وعشرين س ن ي على رسول اذن ل ل صلى الله عليه وآله وآله، على الراجح ه كانت حقاً سنة ما الدليل من ا ل ق ر آ ن الكريم على نزول ا ل ق ر آ ن الكريم منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن لتقرأه على الناس وقال الذين كفروا وقوله ر انفرقناه آ ن كفروا تعالى ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيره ثم انتقلنا الى الحكم والاسرار التي من اجلها أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى ا ل ق ر آ ن منجما فقلنا ا ل ح ك م ة ا ل أ و ل ى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم و ت ق و ي ة قلبه وهذا يندرج تحته وجوه أ و ل ه ا أ ن بتجدد الوحي وبتكرار نزول الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على قلبه ويعلم مدى ع ن ا ي ة الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وسلم و أ ن ع ن ا ي ة الله و ن ص ر ة الله عز وجل م ل ا ز م ة له هذا هو ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل أ م ر الثاني تيسير فهمه على رسول الله وحفظه تيسير الحفظ والفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كان عندما ينزل أ م ي ن الوحي بالمقدار أ و بالقدر من الوحي على الرسول فكان صلى الله عليه وسلم يداوم على مراجعته بينه وبين نفسه خشيه الايه النسيان فماذا قال الله عز وجل لرسوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ثم بكل م ر ة من مرات نزول الوحي على رسول الله فيه م ع ج ز ة ج د ي د ة من المعجزات إ ز ا ي ف ب أ و ل م ر ة نزل الوحي واعترض المشركون عليه وقالوا في ا ل ق ر آ ن ما قالوا ماذا قال الله لهم ف أ ت و ا بمثله ب ج م ل ة ا ل ق ر آ ن فعجزوا فلما نزل تكرارا ومرارا ب د أ الحكم خفف الله عليهم هذا الحكم فمن ج م ل ة ا ل ق ر آ ن إ ل ى عشر سور إ ل ى س و ر ة إ ل ى آ ي ة إ ل ى أ ن نزل الحكم ل ه أ ن ه ا ئ ي و ا ل أ ب د ي من الله عز وجل فيه ب ك ل نزول ل مرة من مرات ا و ح م ع ج ز ة ج د ي د ة تثبت أ ن هذا ا ل ق ر آ ن من عند الله سبحانه وتعالى ثم قلنا أ ي ض ا أ ن فيه تسليه وتثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كلما اشتد ايذاء المشركين لرسول الله نزل عليه الوحي من الله عز وجل يذكره بما لقاه الرسل السابقين ثم يخبره الله عز وجل بنصر الله له فاصبر كما صبر أ و ل و العزم من الرسل فاصبر إن واصبر دي واصبر وما ا ص ب ر و صبرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم ولا ت ك في ضيق مما ينقرون إ ن الله مع الذين اتقوا والذين م ص ر و ا هكذا توالت ا ل آ ي ا ت وتوالت البشارات من الله عز وجل على رسوله لرسول البشارات اشتد الله كلما إيذاء المشركين لرسول الله على من عز ثم انتقلنا إ ل ى ا ل ح ك م ة الثانيه ة من الحكم التي من التي ل أ ج ا القرآن منجما نزل وهي التدرج في ت ر ب ي ة هذه ا ل أ م ة ا ل ن ا ش ئ ة علما وعملا ازاي؟ ضربنا بذلك امثالا وقلنا أ ن هذه ا ل أ م ة في ب د ا ي ة نزول الوحي عليها أ ن ه ا أ م ة أ م ي ه ويصعب على الذي لا يستطيع أ ن ي ق ر أ أ و يكتب أ ن يحفظ فكان من ح ك م ة الله عز وجل أ ن نزل ا ل ق ر آ ن منجما ليتيسر على هؤلاء حفظ كتابه الكريم وليتحقق صدق الله عز وجل في قوله إ ن ا نحن نزلنا الذكر وانا له وقوله تعالى فه... ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر يبقى اول شيء تيسير حفظه لهؤلاء ل أ ن ه م كانوا أ م ة أ م ي ة لا يستطيعون ا ل ق ر ا ء ة والكتابه حتى ل كان يعرف في يكتب فيهم لا يتيسر له وجود ل ه آ ل ا ت ا ل ك ت ا ب ثم تيسير فهمه ل أ ن ه م كانوا برضو منشغلين بتحصيل الرزق و ا ل م ع ي ش ة وما يدور بينهم من, من خصومات ومن حروب ومن غيرها ثم قلنا لكمال التدرج في كمال التحلي بالاخلاق ا ل ح م ي د إزاي كيف يتحقق هذا الامر لو انزل الله سبحانه وتعالى جمله الاحكام و ج م ل ة الفرائض ج م ل ة و ا ح د ة لتعذر على الناس أ ن يقيموا شرع الله في أ ر ض ه ولكن اقتضت ح ك م ة الله أ ن يفرض, يفرض عليهم هذه ا ل أ ح ك ا م م ت ت ا ب ع ة فمثلا لما أ ر ا د الله عز وجل أن يفرض عليهم ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصوم والحج هل كان هذا ج م ل ة و ا ح د ة أ ب د ا ف أ و ل شيء ب د أ به في ب د ا ي ة ا ل د ع و ة فرض عليهم ا ل ص ل ا ة وبعدها ثنى ب ا ل ز ك ا ة ثم في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من الهجره جاء بالصوم وفي ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة فرض الله عز وجل عليهم الحج إ ذ ا ب د أ ب ا ل ص ل ا ة ثم ثنى ب ا ل ز ك ا ة ثم بالصوم ثم بالحج في فترات متباعدة وكنا أ و وهذه ق ا متراقبة ت ح م ة ل ح ك م ايضا ل ت من, الحكم التي من أجلها نزل الكريم منجمة لكمال نزل القرآن أجلها بالأخلاق التحلي ل ا ا ف ل ل ة و ق ن أيضا لكمال التخلي عن ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة الفاسده زي, زي الخمر م ث ل ا وضربنا مثالا لذلك و أ ي ض ا وقلنا كمال التخلي عن الاخلاق ل ت ي عن ل ل أ خ ا ا ل ف ا س د ة والعقائد ا ل ب ا ط ل ة وضربنا ب ايات الخمر مثالا على ذلك و أ ي ض ا تبشير الله عز وجل للمؤمنين وتثبيت قلوبهم والتسليه لهم وسوق البشارات إ ل ي ه م كلما اشتد ايذاء الايه ل لهم ا الله ن وعملوا الصالحات س خ ف م كما الذين منكم المؤمنين في استخلف فدية الذين الأرض كانت تسلج صدور, صدور المؤمنين ويتحملوا ازل ايه ازل مشركين دول الحكمتين وما ينطوي تحتهم من حكم و أ س ر ا ر أ خ ر ى اللي احنا ذكرناهم في الايه في المحاضره الماضيه ص ح كده ن ب د أ اليوم ا ل ح ك م ة ا ل ث ا ل ث ة مسايرت ا ل ق ر آ ن الكريم ل ل أ ح د ا ث والوقائع والقضايا التي كانت تتجدد فكلما جد من هؤلاء جديد نزل من ا ل ق ر آ ن الكريم ما يناسبه وفصل له من ا ل أ ح ك ا م ما يوائمه إ ز ا ي الكلام دي هذا ا ل أ م ر ل ل ي ه م س ا ي ر ة ا ل أ ح د ا ث والقضايا والوقائع ان ازديه كل ما يجد منهم جديد جاء من ا ل ق ر آ ن الكريم ما يوائم هذا ل ه الجديد وفصل لهم من ا ل أ ح ك ا م ما ي ت ل ا ء م مع ما ج ا ء و ا به وهذه ا ل ح ك م ة يندرج تحتها أ س ر ا ر وحكم م ت ع د د ة زي إ ي ه زي إ ج ا ب ة السائلين على أ س ئ ل ت ه م كانوا بيتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة سواء كان الغرض من السؤال ده التثبت من ص ح ة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته أ و كان المقصد بها الاستفهام عن حكم شرعي بالأولينية التثبت غيب الأولى اللي هو التثبت من الله في رسالته زي قوله تعالى يسألونك عن عن الروح رسول قوله يسألونك أمر هو زي في زي من عن شعرف حد فنزل أ أو سألوا ر الرسول ا ا هذا السؤال د و ليتثبتوا م صدق رسالته صلى رسالته وسلم الله عليه ف ن الجواب من الله قل الروح من أ م ر ربي وما أ و ت ي ت م من العلم إ ل ا قليل ه ا شيء من ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة التي لا يعلم حقيقتها إ ل الا ا ل يلدر يقول ه حد لي أن ل ر و ح فين م ك الله ن ه ا ا في ج س استطاع د حد أن ي ص إلى ذ ه الحقيقة يلدر يصل حد ل أ ن ه ا من ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة التي إيه؟ اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه أ و كان الغرض من السؤال الاستفسار عن حكم ش ر ع ي أ و التنوير عايزين يتنوروا كده في بعض ا ل أ م و ر زي ايه ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميسر قل فيهما إ ث م كبير ومنافع للناس إ ل ى آ خ ر الايه وقوله تعالى و ي س أ ل و ن ك ماذا ينفقون قل لي ه و ي س أ ل و ن ك عن اليتامى قل إ ص ل ا ح لهما ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ه ل ة ي س أ ل و ن ك عن المحيط يقول لها أ ح ك ا م ش ر ع ي ة عزلهم ي يتوصلوا إ ل ى ا ل م ع ر ف ة الهدف منها م ع ر ف ة ي لي ه الحكم الشرع ي والتنوير يتنوروا فيها هذا أ م ر و ل ا ل هذا هو المسلم ولكن ا ا ل هذا المؤمنين لم هو المسلم ولكن م ر هذا هو المسلم ا ا ا ل ا ل أ م ر الثاني الذي يندرج تحت هذه ا ل ح ك م ة لفت أ ن ظ ا ر المسلمين إ ل ى ما يقع فيه من أ خ ط ا ء لفت أ ن ظ ا ر المسلمين فيما يقع فيه من أ خ ط ا ء كان وكان السلبيات التقويم بينهم بينزل فيه في تصرفتهم بعض بتقع من السماء زي ما حدث في, في غ ز و ة حنين ويوم حنين فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ثم وليتم ا مدبرين اغتروا به بالكثره التعب فبسبب غرورهم إ ي ه اللي حصل انهزموا ف أ ر ا د الله عز وجل أ ن يلفت أ ن ظ ا ر المسلمين إ ل ى هذه الآفة ا ل ت يكون تطرقت ه ل ا القران ويكون بلفت هذا القران ف ي م ا يقع م ن ه م من أ خ ط ا ء ل ت ص و ي ب ه ومن ا ل ح ك م ة أ ن ي ك و ن هذا القران آ ن ل ا ز ل لتصويب ا ل خ ط أ أ ن ي ك ويكون ن ع ص ر أن ي م و ا ك ب ل ل ح د ث أن ي ك و ن ا ل ق ر آ ن الذي جاء ل ع ل ا ج أ م ر من ا ل أ م و ر أ و تصحيح مفهوم من المفاهيم أ و تصحيح أ و ت ص و ي ب خ ط أ من ا ل أ خ ط ا ء لا بد أ ن يكون مواكب لله الحدث ه ذ ه ح ك م ة من نزول ا ل ق ر آ ن الكريم من ج م ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه ا ل أ م و ر أ ي ض ا مجارات الوقائع و ا ل أ ح د ا ث والقضايا التي كانت تحدث في المجتمع المدني زي ا و ا تسمعوا عن ح د ي ث ة ا ل إ ف ك ه ذ ه ا ل ح ا د ث ة التي اتهم فيها مين أ م المؤمنين ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها وارضاها ووقع هذا ا ل أ م ر من سفهاء القوم من المنافقين ومن ر أ س النفاق اللي هو مين عبد الله بن مين بن س ل و ب ومن تابعه في هذا ا ل أ م ر واختلفت ا ل أ ق ا و ي ل وهما ل أ م ر على كثير من الصحابه ة فمن أين يكون الفرج من أين يكون ا ل ل عز وجل فنزلت هذه ا ل آ ي ا ت تحكي وقائع هذه ا ل ق ص ة وما يجب أ ن يعتقده المسلمون عندما يتعرضوا لمثل هذه ا ل ن ك ب ة فماذا قال الله عز وجل إ ن الذين ج ا ء و ا ب ا ل إ ف ك ع ص ب ة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير إ ل ى أ ن قال لولا إ ذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خير وقالوا هذا إ ف ك كذا كان ا ل ق ر آ ن الكريم ج ر ي ا مع ا ل أ ح د ا ث و ا ل و ق ا ئ ع و ا ل ق ض ا ي ا التي كان يتعرض لها المجتمع ا ل إ س ل ا م ي أ و المجتمع المدني و أ ي ض ا في م ف ت ت ح س و ر ة المجدل ا ماذا قال الله و ماذا حدث في هذه ا ل ق ص ة المشهور ة المعروف ة ا ل م ر أ ة التي ظهر ا منها زوجها اللي ه ي خوله بنت مين بن ث ع ل ب ة مع زوجها مين أ و س بن مين ا بن الصامت لما ظاهر منها وكان هذا أ م ر غريب لم يحدث قبل ذلك ولم وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأحكام يتعرض هذه فذهبت ا ل م ر أ ة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الرجل وقالت يا رسول الله إ ن ه ظاهر مني وقال كذا وكذا و إ ن لي منه أ ط ف ا ل صغار لو ضممتهم إ ل ي جاعوا ولو ضممتهم إ ل ي ه ضاعوا ف أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى في مفتتح هذه الصوره ة المباركة ا ل ل سمع قد قول زوجها وتشتكي والله التي تجادلك إلى الله في يسمع ت ح ان و ر ه م ا إ الله تبين ا ل أ ح ك ا م الكفاره الأحكام التي ترتبت على ترتبت ذ ا فلو نزل ا ل ق ر آ ن ج م ل ة ما تحقق مثل هذه ا ل أ م و ر كيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا إذن إيه هذه من الحكم مجارات لها القضايا والوقائع التي كان يتعرض لها إيه ا ل ل م م س و ن و أ ي ض ا كشف أ س ر ا ر أ ع د ا ء الله اللي هم المنافقين طبعا معلوم ان المنافقين دول ظهروا في في ا ل م د ي ن ة و إ ل ى المجتمع المكي كان معروف العدو و ظهر و ا معروف اما لما رحم ا ل م د ي ن ة ظهرت ف ئ ة أ خ ر ى كانوا يتخللون صفوف من المسلمين عايشين معه العدو الظاهر د ه مش عدو ا متخفش ا منه المصيبه ة في ي ل في العدو الخفي زي ما بيحصل حاليا في الوقفات والمظاهرات ا ل ا ت ح س كل يوم يطلعوا واحد ايه جاب واحد اجنبي واحد لا、بي. بذلك كشف الله سبحانه وتعالى سر اعدائه من المنافقين اما لغرض ان ي أ خ ذ المسلمين الحذر و إ م ا أ ن يفتح لهم باب التوبه ة لشخطر يتوب من ذ ا الفعل و يتقرب الى الله سبحانه و تعالى و إ ل ا أ ن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعرف هؤلاء ب ع ي ا ن ه م و لكن ما كشف سر واحد منهم في يوم من ا ل أ ي ا م ل أ ن هذه أ خ ل ا ق سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعلمهم فنزلت ا ل آ ي ا ت تتحدث و تكشف سر هؤلاء ومن الناس من ي ق و ل آ م ن ا بالله وباليوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين وما يخدعون إ ل ا أ ن ف س ه م وما ب ه مرض إلى آخر إلى ي ة م س ي ر ة ا ل أ ح د ا ث و ا ا انتوى ل و ق ع ب ه م م ر إ ج الى ب ة ا أ س س ئ ل ل ة ا ل ئ ي ن م ج ا ر ا ا ل أ ح د ا ث و ا ل ل و ق ا ع ف ت أنظار المسلمين ا ل أ خ ط ا ء التي كان يقع فيها ثم هدد و كشف أ س ر ا ر المنافقين الهم ل ي اعداء الله إ م ا لغرض أ ن ا ل ص ح ا ب ة يتعرفوا على هؤلاء و إ م ا لغرض أ ن ه يفتح لهم باب ع ا ل إ ر ش ا د إ ل ى أ ن هذا ا ل ق ر آ ن إ ن م ا هو كلام الله عز وجل وليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام أ ح د من المخلوق إذ ز ا ي فاند كيف يفيدنا نزول ا ل ق ر آ ن الكريم منجم انه من عند الله لقد اردت ان ا ك و م ة ف ي ه قران ل ك ر ي م ن ا ج م ونحن ن ح و نحن نحن ن ا ل ن ر ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ض ن ح ي نحن نحن نحن ن ا ن ن ه ن نحن نحن ا ح ن نحن نحن ا ح ت نحن نحن ن ح ي نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن ا ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن ن ح على عند عز الله أنه من ولكن ج لأنه من ح م ة الإرشاد إلى أ هذا القران آ ن ل إلى إ ر ش ا د أ ه ذ انما ا ل ق ر آ إ ن هو من كلام الله عز وجل وليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا لكلام أ ح د من المخلوقين زي ما ذكروا زمنه أن القرآن الكريم ما رغم ذكروا القرآن تباعد أن ا ل ز م ن ف ي نزول أول آ ي ة و آ آية خ ر أول ن ز ل ت ف ي ب د ا ي ة ا ل ب ح ث و آ خ ر آية ن ز لان بعد ث ل ث ة وعشر ة ورغم ذلك ب ي ن ه م ا اتصال ت و ن ا س ق ش د ي د لأبعد م ا ي ت خ ي ل ه ا ل ع ق ل ا ل ب ش ر ي ف إ ذ ا م ا ق ر أ ا لان إ ن س ا ل ق ر آ ن من ب د ا ي ت ه إلى ن ه ا ي ت ه وجد دم ا ل إ ع ج ا ز يسير بين كل س و ر ة من سوره وبين كل آ ي ة من آ ي ا ت ه وبين كل ك ل م ة من كلماته ف أ و ل آ ي ة وصلت إ ل ى أ ع ل ى الدرجات في ا ل ف ص ا ح ة و ا ل ب ل ا غ ة و ا ل إ ج ا ز وكذلك آ خ ر آ ي ة فلا تجد فيه اختلاف فكما قال الله عز وجل افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلو قام ا ل إ ن س ا ن بكتابه بحث ما في موضوع ما ثم ترك هذا البحث سنوات متعدده خمس سنوات ثم رجع اليه مره ثانيه وقراه ما اعجبك منه شيء ليه عز تغير في الاسلوب عز تغير في التعبير هتلاقي عندك أ خ ط ا ء أ م ا سبحان الله هذا ا ل ق ر آ ن من بدايته إ ل ى نهايته ن س ق متحد لا اختلاف فيه أ ب د ا و أ ن ه وصل إ ل ى غ ا ي ة ا ل إ ع ج ا ز من بدايته إ ل ى نهايته شوف رغم نزوله متفرغ أ ورغم منجم و تباعد ا ل أ ز م ا ت ثلاث وعشرين س ن ة في نزوله ولا تجد فيه اختلاف ابيض في في في في في في ل ومنعه و ا ل ح ك م ة ا ل أ خ ي ر ة اللي ه و إيه تحقق النسخ اللي ه والناسخ والمنسوخ لان طبعا النسخ والمنسوخ لا بد يترتب عليه لتحقيقه أ ن يكون في ه سابق في شيء نزل ا ل أ و ل ثم أ ت ب ا ع ه آ خ ر فنسخ أ م ا شيء نزل ج م ل ة و ا ح د ة ومجتمعه ن س خ و منسوخ فشيء غير م ق ب وبهذا ل لتحقق النسخ الحكم أيضا من, الحكم التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى رسوله القرآن منجما على قلب منجما الله عليه صلى نكون قد انتهينا من الحكم و ا ل أ س ر ا ر التي من أ ج ل ه ا انزل ا ل ق ر آ ن ف ي حد ث سؤال في الموضوع دي قبل أ ن ننتقل إ ل ى تفسير ننتقل و الحديث القدسي قلنا في سماع الشرح يعني ان ا ل ق ر آ ن اللفظ و المعنى من عند الله عز و جل أ م ا الحديث القدسي المعنى من عند الله و اللفظ ت م ا م ا ل أ م ر الثاني أ ن ا ل ق ر آ ن متعبد بتلاوته أ م ا الحديث القدسي وهذا معجز بلفظه و معناه وهذا معجز ب ه بمعنى, بمعنى. لانه يجب ان يكون القران ويجب ا ل ف ر ق ب و ن ا ل ق ر آ ن ويجب ح د ث ان يكون ا ء ا ل ق ر آ ن ويجب م ان ل ق ر آ ده ي س ت ن ز ل ا ل ق ر آ ن ن ش ر ح ا صح؟ ويجب ا ف ط ي ب ت ن ج ي م القران و ل ي ح ن ان ت ج ي م ا ل ك ت ب ا ل س م ا و ي ة ولكن يجب ان ي ك ا ن من خصوص ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم أما ا ل ك ت ب السابقة ف ك ا ن ت ت ن ز ل جملة و ا ح د ة يبقى القران يبقى تنجيب الكريم ا ويكون ي من ا انا خصوص ت ر ت ي ا خ ت ص ر ت ك م ا ن م ا ش ي جهات ن ز و ل ا ل ق ر آ ن جهات الزوج ت ت ن ح ص ل في مكانين اتنين مع التوابع بتاعته هي في م ك ة والتوابع بتاعته أ و ا ل م د ي ن ة وما يتبعها من أ م ا ك طبعا هنا مذكر لها خمسه وعشرين مكان كلها يا م ا من توابع م ك ة يا م ا يكون من توابع ل ه ا ل م د ي ن ة المكي والمدني المكه و ا ت ك ل م ن ا ف ي ه بس هنا في تفصيل ش و ي ة مميزات المكي ومميزات والضوابط هي اللي ن ذكرتها ا ل ك ا ف ي ة أ و ل م ن ز ل و آ خ ر م ن ز ل ذكرنا ه دي صح عدد سور ا ل ق ر آ ن أ ق س ا م ه طيب يا ش ب ا تكلمنا في اول م ن ز ل أ و ل م ن ز ل ت ق ر أ باسم ربك الذي ظ ق ر ر وفي ا ل م ن ا ز ر واتقوا ل يوم ل ج م ع ت ه ا باختصارها ا طبعا عدد س و ر ا ل ق ر آ ن 114 ا ل أ ق س ا م لو الطول ا والمين والمثاني والمفصل المفصل ده ب ي ب د أ من ا ل ق ج ر ا ت و ا ل ت ن ا ز ل تمام والطول ا معروفه لي ا ل ب ق ر ة السبب الطول البقره ع ل ع م ر ا ن والنساء و ا ل م ا ئ د ة و ا ل أ ن ع ا م و أ خ ي ر هذا ا أ و العمل ا ر ا ف فهذه سيكون هناك سبب ومسؤوليه ومسؤوليه د ة ومسؤوليه ا ومسؤوليه و ن ومسؤوليه إحنا و ا س ؤ و ل الفتح مينه م ي ن د ي ل ا ل م ئ ايام عبدالنفسي ماي ما دون حنحتوها م ع ترتيب سورق ا ل ر آ ن ش خ ا ص ر يبقى مردما عاده سيعني ترتيب سورق ا ل ران كريم دلسام ش ر ع ن ش انا هدفيا ه ا لتقسمتي ي ايتني خلاص هو حكيدي ن ا د ت ر ق فينا عند عدد سورق ا ل ر آ ن وقت س ا ماذا م ع ب ر التنجيم هذا المصطلح هو م خ ت ا ر و ع ا ر عليه واختاروه م ك ا ن ل ه مفرق ل ل ز ي د من العلماء قال لماذا اختار العلماء ك ل م ة التنجيم وما استعملوش مثلا لفظ مفرق على انه لفظ معروف للكل ب ا ل إ ج ا ب ة ان أ ك ث ر العلماء أ و معظم العلماء ي س ت ن ك ر و ا كلمه م ف ر ق ة دي قالوا ل أ ن ه ا يعني تشعر بعدم ا ل و ح د ة والترابط والتماسك بين سور ا ل ق ر آ ن و آ ي ا ت أ م ا ك ل م ة منجم فهي م أ خ و ذ ة من النجم وهو الشيء العالي و ا ل ق ر آ ن الكريم بطبيعته فيه ما فيه من العلو علو المكان ة وعلو ا ل م ن ز ل ة وعلو القدر فاختاروا هذا ا ل ل ف وفضلوه عليه على ا ل ف ص ل ة ماشي يعني استعمالها في الكثير الغالب في الكثير الغالب. انت ل الغالب ك ث ي ر أ تعرف أ ن ا ل ل العربية لغة ل غ ة ا ق ر آ ن ل غ ة ث ر ي ة جدا بالمعاني والمترادفات تمام ولكن قد يستعمل اللفظ في غير موضعه م ر ة ولكن لا يقاس عليه فاستعمال اللفظ هنا في مثل هذه في هنا هذا التعبير استعمل مثل في غير、لبس. فيصبح قياس ولشاز لا اما يقاس عليه أ أ ص ل استعماله في تنجيم القران الكريم تمام؟ وقلنا أ ن هذه ا ل س و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة تحدث الله عز وجل فيها عن, مين؟ عن منكر عن ن م البعث ثم ساق الله عز وجل لهم أ م و ر تدل على دلائل قدرته ي ث ب ت لهم أ ن ه قادر على إ ح ي ا ئ ه م فالذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض والجبال وفعل كذا وكذا وكذا أ ل ي س بقادر على أ ن يعيدهم م ر ة ث ا ن ي ة ثم بين الله سبحانه وتعالى سوء حالهم وسوء منقل بهم في ا ل آ خ ر ة وما ي ق و ل إ ل ي ه حالهم بسبب إيه انكارهم للبعث وبسبب كفرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثم بين ّ الله سبحانه وتعالى حال الفئه السعيده وهم من اهل التقوى والصلاح وكيف اعد الله عز وجل لهم في دار رحمته ومستقر رضوانه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم ختم السوره المباركه بحال الكافر يوم القيامه يوم يقول إ ي ه يا ليتني كنت ترابا ثم بدا أ ل ل وجل ه عز شوف الله ت ن بين ا ا س ب آ ي ا والصورة ا ت ل ل ثم بدأ الله عز وجل هذه ا ل س و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة بالقسم بطوائف بالطوائف من ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يقومون بنزع أ ر و ا ح الخلائق بأن النبأ ما مضى في سورة النبأ كائن وواقع وحقيقة لا مرأة فهذه ا ل س و ر ة تسمى ب س و ر ة النازعات و ا ل س ا ه ر ة و ا ل ط ا م ة و آ ي ت ه ا ست واربعون آ ي ة نزلت بعد سوره ة النبأ يعني ي في ترتيب ن ز و ل ه ا من ا ل س م ا ا ء ك ن ب ع د سورة وترتيب وترتيبها النبأ المصحف في في ا ل ط ب ي ع ة أ ي ض ا بعد س و ر ة النبى وكلاهما يتصل في المعنى ومكمل للاخر آ خ ر ف ل ل البعث ودلال قدرة الله ل أ و و ى تتحدث قدرة عن منكر ا آ ة وحقيقة متعددة كذلك تكمل ذكروا هذا الموضوع العلماء ذكروا أقوال متعددة في النازعات في وفي الناشطات وفي السابحات وفي المدبرات يعني ل ولكن حد فيكم تصفح تفسير ابن كثير حيجد فيكم تفسير فيه كثير ابن ا أ ق و متعددة والمدبرات متعددة تحديد النازعات والناشطات والسابحات جدا أقوال في ل و هذا الرجل يتميز عن غيره ب أ ن ه يرجح بين ا ل أ ق و ا ل الإمام ابن جرير الطبري عليه جرير ر ض وكذلك ا الله ن ذ ر ترجيع أقوال متعددة ولكن دون و متعددة ك الجامع ل أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن والكشاف والبحر المحيط والمحرر الوجيز ولكن في ا ل ح ق ي ق ة أ ع ج ب ن ي ما قاله الشيخ الالوسي عن 11 مجلد بس كتاب في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة لكل باحث إ ل ا أ ن ه يتعرض للمعاني ويتعرض للقراءات ويتعرض ل ل أ ح ا د ي ث ويتعرض ل ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ويتعرض ل ل أ و ج ه ا ل ب ل ا غ ي ة ولجميع اوجه ا ل ل غ ة فهو بحر حقا هو بحر روح قال هذا الرجل ماذا قال؟ نعم اسمه روح المعاني هو نعم روح المعاني للألوس روح المعاني روح ا ل م ع ا ن ي ل ل ل أ و س ي و م ن ن س ل م ح د ث ي ن يعني ردع ر ا ق ي ع ل ى ف ي ك يعني متوفى ب ع د س ن ة تقريب الفو تمييزر يعني ج ه ب ع د كالشق ا ل و باركت ح ر ل ب وجزء ر والنزل منسيم مرتسي ن ماذا قال يعني عجبني كلام ه ف ن ق ل ت ه ب ر و م ت ي ماذا قال ه ذ ا ا ل ر ج ل أ و ل ا في ك ل م ة النازعات والناشطات في أ ر ب ع أ ق و ا ل م ش ه و ر ة في هذا ا ل أ م ر قالوا أ ن المراد بهم الملائكه وقيل أ ن المراد بهم السفن وقيل أ ن المراد بهم الخيل التي تغزو في سبيل الله وقيل المراد بهم الكواكب يبقى م ع ن ا احنا اربع آراء ل م ل ا ئ ك ة وديه على ر أ س ا ل خ ا ئ ن وهي دي المختاره على فكره ر أ ي ثاني قالوا السفن الثالث الخيل الرابع الكواكب طيب خلينا على ا ل ر أ ي الاول الذي اختاره المفسرون قالوا قال و الامام ق ا ل إ الالوسي رحمه الله والنازعات غرقا أ ق س م الله أ و قسم من الله عز وجل بطوائف ا ل م ل ا ئ ك ة وهم م ل ا ئ ك ة الموت الذين ينزعون ا ل أ ر و ا ح من ا ل أ ج س ا د على الاطلاق إ ط ل ق إبقسم من الله عز وجل عز و ا ا ئ ف م ل ئ ك ة الذين ي و و الأرواح م ن بنزع من ا ل أ ج س ا د الخلائق على ا ل إ ط ل ا ق دون ت م ي ز بين مسلم أ و بين مؤمن واكاثر داء الراي و الاول وجهه و ي ن ن ر ن الثاني ل و أ ويسبحون في إ خ ر ا ج ه ا فيسبقون ب أ ر و ا ح ا ل ك ف ر إلى ا ل ن ا ر و ب أ ر و الى ح ا م م ؤ ن ن ي إ ل النار ج ة رأيه ل ا أ أ ي ا ل و ل قال المقصود إنه نزع المل... بارواح ه الملائكة التي ا ل تنزع أ من المؤمنين خ ل ا ئ ق ج ي تحديد بين ع ا دون م وكافر و ر أ ا ا ل ث ي ق ا ل ا ل م ر ا د ب ا ل ن ا ا ز ع ت ه ن ه ا ل م ل ا ئ ك ة التي تقوم بنزع ا ل أ ر و ا ح أ ر و ا ح من ا ل ك ف ر ة النازع ك خاص بالكفار, بالكفار. ليه؟ لان المقصود أ و المراد بالنزع هو الاخذ ب ش د ة فناسب مقام الكفار وعلى ذلك فمعنى يسبحون أي أنهم أو ديات نشطا أ ن ه م ينشطون في إ خ ر ا ج ه ا من جسد الكافر كما تخرج الدلو من, من البئر ثم يسبحون, يسبحون اي يسرعون بهذه الروح روح الكافر ا ل خ ب ي ث ة ليذهبوا بها إ ل ى سوء الايه المنقلب الذي أ ع د ه الله سبحانه وتعالى لهذه الروح يبا ا ل ن بمين ز ع خاص ا ب ل ك ف ا ر ل أ ن معنى النزع هذا و ا ل أ خ بشدة و ه ذ يتلاءم أ و ي ن المؤمنين س ب مقام ا ك ف ا والنشط والسبح هذا خاص ر ب ن خاص ا ب ل م ل أ ن ه الخروج ب ي س ر و ب ب سهول ة و لذلك يقول السلام وقال بعضهم إ ل ى تخصيص النزع ب أ ر و ا ح الكفار والنشط والسبح ب أ ر و ا ح المؤمنين ل أ ن النزع جذب ب ش د ة وقد أ ر د ف بقوله تعالى غرقا أ ي إ غ ر ا ق ا في النزع من أ ق ا ص ي ا ل أ ج س ا د وذلك أ ن س ب بمين بالكفار وقال ابن مسعود وأرضاه ابن الله عنه رضي تنزع ا ل م ل ا ئ ك ة روح الكافر من جسده من تحت كل شعره ومن تحت ا ل أ ظ ا ف ر و أ ص و ل ا ل أ ق د ا م ثم تغرقها في جسده ثم تنزعها حتى إ ذ ا كادت تخرج يردها في جسده وهكذا مرارا فهذا عملها مع الكفار ر الأمر إذن إلى بهذا تذهب الملائكة الموكلة ا ا ل ك ف ف ت أ خ ذ هذه الروح ا ل خ ب ي س ة وتنتزعها من جسده من كل ش ع ر ة في جسده ومن كل أ ص ب ع في قدميه أ و في يديه حتى إ ذ ا خرجوا بها إ ل ى الحلقوم ردوها م ر ة ث ا ن ي ة ثم عاودوا النزعه ب ش د ة مرارا وتكرارا المقصد من ذلك أ ي شيء التعذيب و إ ي ق ا ع أشد أ ن و اما ع العذاب به والعياذ بالله فهذا ا ل به ه ح مع مين مع ل ك ف ا ر أ مع ا م المؤمنين فقال السلف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يسلون أ ر و ا ح المؤمنين سلا رفيقا ثم يتركونها حتى تستريح رويدا ثم يستخرجونها برفق ولطف كالذي يسبح في الماء فانه يتحرك برفق لئلا يغرق فهم يرفقون بهذا الاستخراج لئلا يصل إ ل ى المؤمن أ ل م أ و ش د ة في هذا الموقف يسلون الروح كما يسيل الماء من فم السقاء ثم يتركونها لتستريح يستريح ا ل إ ن س ا ن خ ش ي ة أ ي شيء خشيه أ ن يصل إ ل ي ه ولو شيء يسير قليل من ا ل أ ل م أ و ا ل ش د وهذه من ر ح م ة الله سبحانه وتعالى التي خص بها من خص بها عباده المؤمنين وعلى هذا فالنازعات م ل ا ئ ك ة العذاب والناشطات هم ملائكة الرحمة وطبعا عندنا غرقا ونشطا وسبحا وسبقا دول كلكم ن ص و ب ي ن على ا ل م ص د ر ي ة ل أ ن ه م دول كلكم مصادر و ق ع و موقع الحال فنصبوا على ا ل م ص د ر ي ة طيب أ م ر ا نصبت على إ ي ه على ا ل م ف ع و ل ي ة على انها مفعول بيه انت ز ع ا ن شوي بص عندنا غرقا ونشطا وسبحا وسبقه المذكورين في ا ل آ ي ا ت دي دول منصوبين على إ ي ه على ا ل م ص د ر ي ة مصدر وقع موقع الحال أ م ا أ م ر ا فالمدبرات أ م ر ا أ م ر ا دي م ن ص و ب ة بس منصوبه عليه على ا ل م ف ع و ل ي ة على أ ن ه مفعول به、يعني. بس ظنوا ي ذ ك ر ه اللغه طيب عندنا ف أ ي ن جواب ه القسم القسم م ذ ك و ر ه ن ا ف أ ي ن جواب القسم هم؟ هم؟ جواب القسم محذوف تقدير ويه لتبعثن يوم ا ل ق ي ا م ة للثواب و ل ل ع ق ا هذا ج و ا ب القسم لتبعثن يوم ا ل ق ي ا م ة للحساب أ و للثواب أ و للعقاب تمام خلينا ب ق ف عند النازعات يا الشخاطر ما ت ل ح ش منها لما ننحن خ ل ص ل د ل ا ل ة السياق عليه لان ا ل ق ر آ ن يعني من ضمن بلاغه ا ل ق ر آ ن ا ل إ ي ج ا ز إ م ا ل د ل ا ل ة السياق عليه أ و لتعظيمها يعني دي زكاة صح أ و النزعات ا غرقان وقيل النزعات ا غرقان و ن ا ش ط ا ت نشطان النجوم لبارك ا ل ع ر ف ن المقصود ا ب ا ل م ل ا ئ ك ة وفصل القول ا فيها وقيل المقصود بها النجوم طيب يكون المعنى ف إ ن ه ا تنزع من المشرق الى المغرب لو قلنا أ ن المقصود بالنزعات ا و نشيطات المقصود بالنجوم ه ا ل أ ن الشمس أ و النجوم تنزع من المشرق وتذهب إ ل ى المغرب و يقول المقصود ب ل ا بالنشيطات و ا ل س ا ب ح ا ت هي س ر ع ة ا ن ت ق ا ل ه ا من مكان إ ل ى مكان و أ ن ه ا تسبح في الفضاء كما قال الله عز و جل في س و ر ة ي ا س ي ن و كل في فلك يسبحو المعنى ب يختلف ازاي المعنى ب يختلف اهو ا ل م ل ا ئ ك ة شوف يبقى المقصود ايه ولو ا ل نجوم ي ب المقصود ايه وقيل المقصود بها السفن وقيل المقصود بها الخيل م ق ص و د بها ا ل في سبيل الله وننتقد بعد ذلك لا الخيل الخيل في س ا ح ة القتال ولكن هذه الحركه ت ت م ي ع بانها تسمح وتنتقل من مكان إ ل ى مكان و ا ل م ق ص د من هذه ا ل ح ر ك ة وما إ ل ى ذلك أ ن ه ا تصل إ ل ى العدو ليظهر المسلمون بالنصر ولتكون ك ل م ة الله هي, هي العلم ولكن المقصود بها ا ل خ ي كل توجيه من هذه التوجيهات يختلف مع ه المعنى ازاي لو قل ن الملائكه ا ة بالمعنى يكون ولو قل ن المقصود ا ب ه النجوم ا بمعنى ل و ق ل ن ا ا ل ما ق ص و د ب ه اختاره ل ي الغازية في سبيل ر والسفن برضو على هذا بس ما ا برضو بس خ العلماء اختاروا او رجحوا ان المقصود بالنازعات هم ا ل م ل ا ئ ك ة على القول الراجح وسوف تعلم ا ج ف س م ح بنا ان يفصل ا ل ق ر آ ن بالنظريات ا ل ع ل م ي ة الحديثه وبعد وقت من الاوقات أ ث ب ت العلم الحديث صفق ن ظ ر ي ة ما وبعدها ب ف ت ر ة أ ث ب ت أ ح د الباحثين في مكان ما ببطلان هذه ا ل ن ظ ر ي ة فماذا يكون موقف ا ل ق ر آ ن الكريم طبع تفسير ا ل ق ر آ ن بهذه الطريقه غير م من سياق أو من العاملة ن سياق سياق الآيات عنه طب لو قلنا إن مش طب زي مع أو تتحدث ع خ ط ب ل و قلنا الصواريخ الصورة أن هيتمشى مع زي بقية السابقة ماشي بس ل ت ف س ي ر د هوت لو قلنا أ ن ه صحيح ما فيش واحد من العلماء لو أ ن ت تصفحت جميع التفسيرات ا ل م و ج و د ة احنا عندنا تفسيرات ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله أ ع د ا د ما هو كلك ب ي د و ر حول هذا السياق مش حد منخرج عنه ولكن هذا التفسير في غ ا ي ة الغراب إ ي ه يعني المقصود بالناشطات ولا النازعات غرفه المقصود بها ا ل س و ا ر ي خ و ا ل ق و ا طب ل و ح ب ي ن ا ن م ش ي مع س و ر ة ا ل س ا ب ق ة كيف يكون المعنى لو ح ب ي ن ا ن م ش ي مع ب ق ي ة ا ل آ ي ا ت ثم لو ح ب ي ن ا نذكر هذا المعنى في المعنى ا ل إ ج م ا ل ي ل ل س و ر ة الكريم ة نحط المعنى دمعها الزهر لكن ا السفل إذا على ا نوح عليه السلام كان س ف ي ن ي نوح دي تعرف ابي أه... ب ا ز دابه دي أه... بس أه... كانت أه... م و ج و د ي عن ي م ق ص كنت م و د ها ها المهم ان تفسير العلم دي فيه أشياء مثل ن ه ك ي ر م ق ب و ة فكرة مقبولة على فكرة وفيه أمور غير زي تفسير ا ل نظري ممكن ك ابن ث يذكر ر ي أ ح د الاراء ويقول أ ن ه ر أ ي غريب او راي منكر جدا يعني غير مقبول يعني مش كل الأراء تكون مقبول ثم من باب العلم بالشيء ثم يقول الله عز وجل ذكرنا وكذلك ذكرت هذا جعلناكم المكان لكم وخير أمور الرأي الراجح المنهج أماتنا أنت الانتحان بس أنا عايز يعني أنت نسمع نتعلم دائما الوصل مثلا عاوز الشهادة شاء الله سويا وصل لو لي إلى تقول تتعلم مش جئت أو أشخة أسد أشخة في فقط بس بس فأنا عندي ع م لما و ة ب ن و ص ل ه لك أ ن تعرف ن أنت د ك معلومة خ ع عليها ت وصمقتها تقول منستخد ه ا أنا منها استخدامها اكثر شوف المعادة اسمه ز ا ل ق المقصد ا التسجيل لما ف ي منه ت ع ف أكثر من م ع ل و م ة في, في, في, في تفسير شيء معين أحسن م افترضنا ت ع ر حاجة ا ف ت ن س ي ت ا ل ح ا ل ة دي يعني مثلا ا قلنا أ ن المقصود بالنازعات ا ل م ل ا ئ ك ة وسبناه مشيئ فجئت في وقت من اوقات س و ي ل ت عنه ضاعت ا ل م ل ا ئ ك ة دي ب ا ل ن س ب ة لي حيكون الحل ايه خلاص فانك انت م ع ر ف ت ا ل شيء بس لو ذكرت قلت المقصود ا ل س ك ر ماشي ع د ي ت ش المقصود بها الخيل اللي غ ا ز ي ة في سبيل الله م ا ع د ي ت ش المقصود بها النجوم ماعرفتش يعني ك س ر ت ا ل آ ر ا ء من باب العلم بالشيء لما لم يقصد ا ل ل م و بالراجفه هي النفخه الاولى التي بها تهتز ا ل أ ر ض وتضطرب و ا ل ر ا د ف ة هي الشيء الذي ي أ ت ي ب ع د ه شيء آ خ ر سبق و ا ل ر ا د ف ة المقصود بها ا ل ن ف ق ة وبينهما كما ذكر في الحديث أربعين ب ي سنة ن ه م اربعين أ سنه ة فالسابقات في فالمدبرات سبقا م أ ده المعنى د ه كله على فكره مرتبطه ب ه ي ث المدبرات بس دي فيها ايه تعلم نصيحه قالوا م ا ت المقصود هنا بالمدبرات هم ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يدبرون شؤون العباد ب أ م ر الله سبحانه وتعالى أ و أ ن ه م ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يؤقتون للناس ا ل أ و ق ا ت على اختلاف الفصول ا ل أ ر ب ع ة يعني ب الليل والنهار أ و الصباح و المسا ء أ و الظهر و العصر و المغرب و الاشياء أ و الفصول ا ل أ ر ب ع ة المتعارفه ل ب ه ا ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ م ر من من بأمر من الله سبحانه و تعالى ا ل ذ ي ن ي د ب ر و ن ش ؤ و ن الخلايا ب أ م ر من الله سبحانه و تعالى يوم ت ر ج ف ا ل ر ا ج ف ة قنا ل أ ن المقصود ب ا ل ر ا ج ف ة ا ل ن ف خ ة ا ل أ و ل ى و ا ل ر ا د ف ة هي ا ل ن ف خ ة ا ل ث ا ن ي ة وقيل أ ن المقصود ب ا ل ر ا ج ف ة الموت و ا ل ر ا د ف ة يوم القيامه ل قلوب يومئذ و ا ج ف ة بيان لحال الناس يوم القيامه ان قلوبهم خ ا ئ ف ة ف ز ع ة بسبب إ ي ه بسبب ه و ل يوم القيامه ي ومن يجعل ل ل ا ا شده ي ب به ا السماء منفطر به كان و ع مسر يوم وما الناس سكارة ترى هذا م بسكارة ولكن ع ب الموقف ل ه شديد ف ن شدة ا ل ه ل والعياب بالله ومن و هذا م شدة العظيم الذي يتمنى فيه ا ل إ ن س ا ن الانصراف ولو إ ل ى النار ف إ ن ه في هذا المقام ترتجف القلوب وتخاف وتفزع من ش د ة هذا الايه قلوب يومئذ و ا ج ف ة أ ب ص ا ر ه ا خاشعه ة إ ي ي ع ن ي خ ا ش ع ة يعني ذ ل ي ل ة والعياذ بالله يقولون أ ئ ن ا لمردودون في الحافره, الحافرة. اي المقصود ب ا ل ح ا ف ر ة هنا قيل أ ن المراد ب ا ل ح ا ف ر ة هي ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى التي ا ك ن ويكون ا ع ل ه ا خبل ل ذ ي ك و المعنى ن ائنا لمردودون إلى الحياة مرة ثانية لمخرجون ر مرة ثانية بعد الموت؟ وقيل أن المراد بالحافرة الأرض د د بعد و و الموت وقيل ويكون ن ثانية أن المعنى أئنا إلى الحياة ل م من باطن ا ل أ ر ض إ ل ى ظاهرها و ا ل ا ان ي وقيل أن المراد ب ا ل ح ا ف ر ة هي النرويات ا ا ل ع ا ل ل ه يبقى م ع ن ى كامرا ث ل ا ث ة إ م ا ا ل ر ج و ع للحلال ا ة أ و ل ى ا ليل ل هي ا حيا ة ي م ا ا ل أ ر ض اللي ا ل هي خ ر و ج من باطن ا ل أ ر ض إ ل ى ظ ا ه ر ه ا و إ م ا أ ن ي يكون ا ل مقصود به ا ليل ا ن ا ر ف إ ذ ا كنا ع ظ ا م ا ل ن خ ر ة إ ي ه ي ع ن ي ن خ ر ة يعني, يعني بليل ا يعني إ ذ ا كنا عظام ن خ ر ة ب ا ل ي ة و تاكلت عظامنا في ا ل أ ر ض ايننا لمردودون م ر ة ث ا ن ي ة فالمقصود من هذا الاستفهام اليه الانكار فهم يستنكرون هذا ا ل أ م ر إذا كنا عظام ا ل ن خ ر ة قالوا تلك إ ذ ن ك ر ة خ ا س ر ة لو تحقق هذا ا ل أ م ر و تم البعث إ ن ه م إ ذ ن ليه لخاسرون ليه ل أ ن ه م كانوا من المنكرين للبعض ومن المنكرين ل ن ب و ة رسول الله ومن العاصين ل أ ح ك ا م الله ومن الكافرين ب ا ل ق ر آ ن الكريم فما دام ا ل أ م ر كذلك فهم يعلمون سوء, سوء المنقلب في ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا ما تحقق البعض ف إ ن ه م يعلمون جيدا إ ن ه م لخاسرون والعياذ بالله بسبب ما قدمت أ ي د ي ه م قالوا تلك إ ذ ن ك ر ة خ ا س ر ة ف إ ن م ا هي زجره ة واحدة يعني ي زجرة واحده ة ي ن فاذا ح واحدة د جدا ة نفخة بنسبة زجرة بس ينظرون أين فإذا فالأمر وجل قيام الله فإنما هم لله هي على عز يعني هم قيام في موقف عظيم مهيب ليحاسبهم الله عز وجل عز ف إ ن م ا هي ز ج ر ة واحده ة فإذا م بالسهرة يعني ف إ ذ ا هم بالساهره ر الأرض ة وجه الأرض. ونتوقف عند قوله تعالى هل تعالى أتاك عند حديث